نص الثاني انت اللي اختارك قلبي انت اللي اختارك قلبي انت زهرت عيان لا فرشلك بيت محب يا اميرة احلامي راح تبقي شريكة حياتي اللي لك اخلاق واحساس اسمك احلى كلمه دي واخترتك من بين الناس تبقي شريكة حياتي لك اخلاق واحساس اسمك احلى كلمه بين الور متعاهد لو شو ما صار كلمة حلوة ترضيهينا كل ما, صار ترضيهينا ما صار ترضيهينا ونجمع